بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد وهذه طراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى راه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي تفسير سورة النازعات قال المصنف تفسير سورة النازعات قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رقم الدرس رقم الدرس بعدين يعني نعم نعم وفي الدرس الرابع قال المصنف رحمه الله تفسير سورة النازعات قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي والنازعات غرقا الملائكة يعنون حتى تنزع أرو حتى تنزع تنزع أرواح بني آدم تنتزع حتى تنتزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها ومنهم من تأخذ روحه من تأخذ روحه روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط وهو قوله والناشطات طاط نشف قاله ابن عباس وعن ابن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم اما بعد والنازعات غرق هي الملائكه تاخذ ارواح بني ادم وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية خروج الروح من المؤمن والكافر كما في حديث البراء بن عازب عند احمد واصحاب السنن بإسناد صحيح يقول البراء رضي الله عنه خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد يعني لم يحفر النبي عليه السلام قال اللحد لنا والشق لهم واللحد شق في الأرض مع ميلان من أسفل هذا السنة في القبر فأتينا القبر ولم يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض يعني ينكش به في الأرض فرفع رأسه إلى السماء وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر قالها مرتين أو ثلاثة ثم قال إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها ثم يأتي ملك الموت لينتزع روحه فينتزعها كما فتخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء يعني من فتحة السقاء المراد بسهولة ويسر فلا يدعوها في يده فيأخذونها فيضعونها في هذا الحنوط يعني الحرير من حرير الجنة ويصعدون بها إلى سماء الدنيا فيخرج من, روح من روحه كاطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض فتقول ملائكه السماء روح من هذه يقولون فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ويصعدون إلى الثانية إلى أن يصل إلى السابعة ويشيعه من كل سماء مقربوها من الملائكة ثم يقول الله جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ماعليون كتاب مرقوم وأما الكافر وفي رواية المنافق إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكه سود الوجوه معهم أكفان من أكفان جهنم ومسوح من مسوحها يعني كأنه الشوك فياتي ملك الموت لينتزع روحه, روحه فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود فلا تبقى في يده فياخذها هؤلاء الملائكه فيضعونها في هذا المسوح من مسوح جهنم والعياذ بالله ويصعدون إلى السماء الدنيا يستفتحون يعني يطلبون أن تفتح له أبو السماء فلا تفتح لهم فلا تفتح لهم ويخرج من, من روحه كأنتن ريح جيفه وجدت على وجه الأرض ثم يقول الله جل وينادى بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ويقول الله جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم فتلقى روحه من السماء وترمى رميا من السماء والعياذ بالله وتكتب في سجين إلى آخر الحديث وبين النبي عليه السلام فيه أن القبر يكون على المؤمن يتسع عليه مد البصر ويأتيه عمل في صورة, صورة طيبة في رجل على هيئة رجل شريد بياض الوجه شريد بياض الثياب طيب زيح يقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير جزاك الله عني خيرا يقول أنا عملك الصالح ويفسح له في قبره مد البصر فيقول ربي أقمساه حتى أرى أهلي وولدي فيقال لهم كث فيبقى في هذا النعيم إلى يوم القيامة ويفتح له باب للجنة ينعم منه إلى يوم القيامة وأما الكافر فتختلج أضلاعه في هذا القبر والعياذ بالله يضيق عليه قبره حتى تدخل أضلاعه بعضها في بعض أوامه وأضلاعه من شدة الضيق يدخل بعضها في بعض ويأتيه عمله على صورة رجل قبيح الوجه منتن تنذر أسود الوجه يقول من أنت لا جزاك الله عني خيرا يقول أنا عملك القبيح ما رأيتك إلا سباخا في معصية الله متباطعا في طاعة الله فيقول ربي لا تقم الساعة حتى لا أرى أهلي ولدي يعني يخشى الفضيحة والعياذ بالله فهذا حال الناس عند لقاء الله جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الذي استقام على التوحيد والسنة تتنزل عليهم ملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا يعني مما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا يعني على ما تركتموه وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم هذه أحوال الناس عند لقاء الله جل وعلا وعند دخول القبور أيضا نعم وعن ابن عباس والنازعات هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار رواه ابن أبي حاتم وقال مداهد والنازعات غرق الموت وقال الحسن وقتادة والنازعات غرقا والناشطات نشطا هي النجوم نعم. وقال عطاء ابن أبي رباح في قوله تعالى والنازعات و... والناشطات هي القسي في القتال وصحيح الأول عليه الأكثرون يعني أن النزعات معناها الصحيح الملائكة تنزع الأرباح نعم وأما قوله تعالى والسابحات سبحا فقال ابن مسعود هي الملائكة وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك مثل ذلك وعن مجاهد والسابحات سبحا الموت وقال قتادة هي النجوم وقال عطاء ابن أبي رباح هي السفن وقوله تعالى فالسادقات سبقا روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري يعني الملائكة قال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق به وعن مجاهد الموت وقال قتادة هي النجوم وقال عطاء هي الخيل في سبيل الله وقوله تعالى فالمدبرات أمراء قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي هي الملائكة زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني بأمر ربها عز وجل ولم يختلفوا في هذا ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك إلا أنه حكى في المدبرات أمر أنها الملائكة ولا أثبت ولا نفى وقوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قال ابن عباس وما النفختان الاولى والثانيه وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد وعن مجاهد أما وعن مجاهد اما الاولى وهي وهي قوله جل وعلا يوم ترجف الراجفة فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الارض والجبال والثانيه وهي الراجفه فهي كقوله وحملت الارض والجبال فدكت دكه واحده نعم يأمر الله عز وجل بنفختين نفخة يصعق كل من على وجه الأرض ويموت والنفخة الأخرى يقوم الناس لرب العالم قال الله عز وجل قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة هذه النفخة الأولى فيصعق كل من على وجه الأرض والنفخة الثانية ينفخ فيقوم كل من على وجه الأرض مفزوعا للقاء الله عز وجل يوم القيامة وقيل ثلاث نفخات الفزع والصعق والبعث والأظهر أنهما نفختان والحديث في الثلاث نفخات ضعيف والصواب أنه نفختان نفخة الصعق ونفخة البعث نعم وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله الله جل وعلا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ولم يذكر الله عز وجل ثلاث نفقات إنما نفقتان نعم وقد <تصفيق> قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عطيل عن أجة سفيلي ابن أبي ابن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليه قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان السلطين مقصود بالصلاة هنا يعني الدعاء نعم وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث, من حديث سفيان الثوري بإسناده مثله ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه قوله تعالى قلوب يومئذ واجفة قال ابن عباس يعني خائفة وكذا قال مجاهد وقتادة أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها وإنما أضيف إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال وقوله تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يعني مشرك قريش ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور قاله مجاهد وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ولهذا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة وقرئ ناخرة وقرئ ناخرة وهذه قراءة شعبة قراءة لعاصم لتلميره شعبة ابن عياش وقراءة حمزة والكسائي بخلف, بخلف عن الدوري شعبة وحمزة والكسائي بخلف عن الدوري ناخرة. إذا كنا عظاما ناخرة نعم وقال ابن عباس ومجاهد وقتاده أي بالية قال ابن عباس وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه قالوا تلك إذا كرة خاسرة عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والسدي وقتاده الحافرة الحياة بعد الموت وقال ابن زيد الحافرة النار وما أكثر أسمائها هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولضى والحكمة وهناك أسماء أخر للنار والعياذ بالله كل هذه أسماء لها مدلولات نعم وأما قولهم تلك إذا كرة خاسرة فقال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيان الله بعد أن نموت لنخسرا قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد، فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نبقة البعث، فإذا الأولون والأخرون قيام بين والأخرون، فإذا الأولون والأخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا بتم إلا قليلة وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر وقال تعالى وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب قال مجاهد فان القيامه تقوم على اناس قد انشغلوا بالدنيا خصوصا اهل الزرع اهل الزرع واهل التجاره قال صلى الله عليه وسلم تقوم الساعه والرجل قد نشر ثوبه يبتاعه يعني يشتري الثياب فلا يضم ثوبه ويجمعه الا وقد قامت الساعه ويلوط ويلوط احدهم حوضه يعني يصلحه للسقي والري فلا يسقي فيه ولا يروي فيه الا وقد قامت القيامه وهذا يدل على ان الناس في اخر الزمان ينشغلون بدنياهم خصوصا التجاره والزرع حتى انهم ينشغلوا عن الساعه والقيامه تقوم القيامة وهم لا يزالون يبتاعون يبيع أحدهم ويشتري كيف تبيع وتشتري والقيامة تقوم نعم قال مجاهد فإنما هي زجرة واحدة صيحة واحدة وقال إبراهيم التيمي أشد ما يكون الرب عز وجل غضبا على خلقه يوم يبعثهم وقال الحسن البصري زجرة من الغضب وقال أبو مالك أبو مالك والربيع بن أنس زجرة واحدة هي النفقة الآخرى وقوله تعالى فإذا هم بالساهرة قال ابن عباس الساهرة الأرض كلها وكذا قال سعيد وهذه الأرض يوم الخير أيها الإخوة قال النبي عليه الصلاة والسلام أرض عفراء لا معلم فيها لأحد يعني أرض منبسطة مسطحة ليس فيها جبل ولا تل حتى تختبئ خلفه إنما هي أرض عفراء قد بدلت الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار قال عليه السلام أرض عفراء لا معلم فيها لأحد ليس فيها علامة وإنما هي أرض منبسطة يقف الناس جميعا بين يدي الله عز وجل قال سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم ترى كل امه جاثيه يعني على ركبتيها كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون عذاب الهون والعياذ بالله نعم قال ابن عباس ولك ان تتخيل ان هذا اليوم طوله خمسون ألف سنه وقد اقتربت الشمس من الرؤوس على قدر ميل واحد يقول الراوي لا أدري الميل الذي تكتحل به النساء الذي تكتحل به النساء يعني كالإصبع أو الميل مسافة الأرض يعني أقل من اثنين كيلومتر تكون الشمس فوق الرأس حتى أن العرق يغوص في الأرض سبعين ذراعا ويبلغ الناس حتى يلجمهم الجامع يصل إلى الأفواه والفم والعياذ بالله مع أن الناس طولهم يومئذ قال صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامه على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء يعني عمار عشر أدوار ومع ذلك يبلغ العرق الأفواه ويغوص في الأرض سبعين ذراعا وتقترب الشمس من الرؤوس ويشتد الخطب فحينئذ يلجأ الناس إلى أنبياء الله إبراهيم ونوح وموسى وادم كل منهم يقول نفسي نفسي اذهبوا الى محمد عليه السلام فيذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينصرفوا من هذا الموقف ولو الى النار من شده الفزعه خمسون الف سنه لا طعام ولا شراب ولا نوم والشمس اقتربت والعرق اشتد وغضب الرب جل وعلا غضبا عظيما ونصب الميزان ونصب الصراط على متن جهنم ودعوى الانبياء يومئذ اللهم سلم سلم كل في فزع وخوف فحينئذ يذهبون للنبي النبي عليه الصلاه والسلام كل نبي يقول اذهبوا الى فلان نفسي نفسي لا استطيع افعل شيئا نفسي نفسي فيذهبون للنبي النبي عليه الصلاه والسلام فيقول أنا لها أنا لها ويكون قد ادخر شفاعته لأمته يوم القيامة فيخر سجنا تحت العرش يسأل ربه جل وعلا ويستجمع مجامع الحمد والشكر لله عز وجل فيقول الله تعالى بعد طول السجود يا محمد ارفع رأسك وسلطوطا يقول يا رب أمتي أمتي فيقول الله جل وعلا أدخل أمتك من الباب الأيمى من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال صلى الله عليه وسلم هذا من السنة بعد الاذان أن يقول الإنسان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا هو المقام المحمود الشفاعة لانصراف الناس من أرض المحشد في هذا اليوم العظيم صلى الله السلامة والعافية نعم وقوله تعالى فإذا هم بالساهرة قال ابن عباس الساهرة الأرض كلها وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وأبو صالح وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد الساهرة وجه الأرض وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها قال والساهرة المكان المستوي وقال الثوري الساهرة أرض الشام وقال عثمان بن أبي العاتكه الساهرة أرض بيت المقدس وقال وهب بن منبه الساهرة جبل إلى جانب بيت المقدس وقال قتادة أيضا الساهرة جهنم وهذه أقوال كلها غريبة والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح خزر ولا حرز خزر انظر من اللي معه التقريب انظر يا محمد خزر بن المبارك ولا حرز الظاهر حرز بن المبارك نعم. بزاعي هذا خالد آخر طيب نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا فزرو بن المبارك الشيخ الصالح قال حدثنا بشر بن الشريق قال حدثنا مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي فإذا هم بالساهرة قال أرض بيضاء عفراء خالية كالخبدة النقيّة كالحبدة هي هي, النقية هي هذه هي هذه أرض المحشر بيضاء عفراء كالخبزة النقية لا معلم فيها لأحد ليس هناك يا يا بطل تعال يا بطل تلعب طول عمرك هذه الأرض تبعث فيها ليس لك مكان تختبئ لا جبل ولا تل تقف تقف الخمسين ألف سنة فلا بد أن نستعد لهذا الموقف العظيم ان الله قال يوم يقوم الناس لرب العالمين لا بد من الاستعداد أيها الإخوة صلى الله على هذا اليوم العظيم نعم قال الربيع بن أنس فإذا هم بالساهرة يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد عفوا تفسير بن أبي حتم ليس نعاك الجنس طيب نعم ويقول تعالى ويسألونك عن الجبال فقل يمسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثا قال تعالى ويوم نشير الجبال وترى الأرض بارزة وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهرق عليها دم نعم طيب لعل لا نقف اليوم عند هذا الحد نعم غير موجود في ولحاء حرز نعم